اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون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 هم الذين يقولون لا تُنفِقوا على من عند رسول الله حتى ينثض وللله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لا إرجاعنا إلى المدينة لا